الدرس السادس والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المسلمين في سنته الثانية 31 بعد الاربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ثم يليه الدرس الحادي والعشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين في العلامة محمد بن محمد الحق بالرعينية رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى سؤال ما دليل القصاص من الكتاب نعم أحسن الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دري من قصاص من قال الله تعالى ان الله لا يضر قال ذره وان تكن صلتين اضاعفها ويؤتمن به اجرا اولادا وقال تعالى الليلة بزاكم نفسه إما كسبت لا يوم منه إلى قوله الله وقضي من حق الآيات وقوله تعالى وقضي منه من حق وهم لا يوم منه الآيات يكرى المسنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر أبوك الله لاحق لما تقدمه من الاسئله المتعلقه بالايمان باليوم الاخر وهذا التتابع دال على ان السؤال متعلق, متعلق بنوع مخصوص من القصاص خلافا لما يوهمه اطلاق سؤاله فانه مختص بالقصاص يوم القيامه ومن لطائف تبويبات البخاري قوله باب القصاص يوم القيامه فلم يطلق رحمه الله تعالى الترجمه لان الحديث الوارد فيها متعلق بتلك الحال والدنيا دار للقصاص ايضا لكنها غير متعلقه بالايمان باليوم الاخر فيما يجري فيها من القصاص وانما القصاص المندرج في متعلقات الإيمان باليوم الآخر هو القصاص يوم القيامة ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته فزاد في إغماضه فلم يكن السؤال كفيلا ببيان مراد ولا تعرض رحمه الله تعالى لبيان حقيقته والقصاص يوم القيامة هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم وأداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤنن الحقوق إلى أهلها. فان هذا الحديث مصرح بان القصاص الكائن يوم القيامه يتعلق من حقوق وهذا القصاص غير منحصر في الحقوق التي تكون بين الناس بل يعم الناس وغيرهم كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها فيقتص لها يوم القيامه وسياتي بيان اوسع في حقيقه القصاص بحسب ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الاحاديث فيما يستقبل وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات تصرح بذلك فالآية الاولى وهي قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذره فيها الإشارة إلى القصاص لأن الله عز وجل أخبر انه لا يظلم أحدا من الخضر مثقال ذرة له أو عليه فيستوفي الإنسان حقه يومئذ ويجزى بما له وفي معناها قول الله تعالى اليوم عز كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب الى قوله والله يقضي بالحق وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فان القضاء اشاره الى الفصل بين الخلائق ومن الفصل بين الخلائق جريان القصاص بينها فالاشاره الى القصاص مذكوره في الاشاره الى وقوع القضاء فإن من جمله القضاء بين الخلائق ان يؤدى كل حق الى صاحبه نعم سال الله لكم <تصفيق> سؤال ما دليل القصاص وصفته من السنه جواب فيه احاديث كثيره لها صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الياس في الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم وكان كنته مبنة لأخيه وليتحلم منه يوم فإنه ليس فلد نار ولا درهم من قبل أن يؤخذون أخيه من حسناته فإن من يكون من حسناته أخذ من سيئات أخيه وفرمت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يخص المؤمنون ما في الدنيا، حتى كلها وغيرها كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القصاص من القرآن الكريم أتبعه بسؤال. دان يتعلق بيان دليل قصاصه حصيفته من السنة، ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة، وصدق رحمه الله تعالى. فإن الأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي أوفى في بيان المراد منه من الآيات فيه فإن ذكر القصاص في القرآن وقع مجمله وأك بيانه مفصلا في السنة النبوية في أحاديث في الصحيحين منها. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين, بين الناس في الدماء أي أول ما يصل بين الناس بالدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم كانت عنده وظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم أي ليطلب المسامحة منه اليوم أي في الحياة الدنيا فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه فاذا لم يستنفذ احد حقه في الدنيا فان الله عز وجل ياخذ له حقه في الاخره على هذا النحو فانه يؤخذ من حسنات ذلك وتجعل لصاحب الحق فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطلعت عليه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ايضا يخلص المؤمنون من النار فيقضسون على قنطره بين الجنه والنار وهذه القنطره تكون بعد الصراط والقنطره هي الطريق المرتفع وذكر بعض اهل العلم كالقرطبي في التذكره انه صراط اخر وفيه نظر بل الاشبه وفقا للنصوص انه قنطره تتبع الصراط ومن اهل العلم من قال انها بقية الصراط القريبه من الجنه والامثل انها قنطره مرتفعه لان وصف القنطره يختص بالارتفاع فهي قنطره مرتفعه لا يقبر عليها الى الجنه الا بعد الاختصاص المؤمنين بعضهم من بعض المؤمنين بعضهم من بعض حتى اذا هذبوا هذبوا ونقوا ادل لهم في دخول الجنه وهذه الاحاديث كلها في الصحيح اما اتفاقا او انفرادا وهذه الاحاديث وغيرها تبين ان القصاص نوعان أحدهما قصاص عام يكون بين الخلائق جميعا حتى البهائم فيقتص لبعضها من بعض كما في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء الحديث مصرح في وقوع القصاص بين البهائم العجماء والاخر قصاص خاص وهو ما يكون بين المؤمنين اذا عبروا الصراط فيقص لبعضهم من بعض من بعض حتى يدخل الجنه مهذبين انقياء لا تخالطهم شائبه من كدر مظلمه ولا غيرها واضح طيب ما الفرق بين النوعين استنبطوا الفرق الاول أن الأول قد يعقبه لمن أن الأول قد يعقبه دخول النار لكافر أو مسلم مستحق دخولها أما الثاني فلا يعقبه إلا دخول الجنة هذا وجه فرق فقط الثاني الفرق الثاني أن الأول قبل الصراع والثاني بعد الصراع اكتبوا والفرق الثالث اكتبوا الفروق نقصد هذا, هذا رياضة عقل إنسان يتعود كيف يستنبط ويستخرج الفرق الثالث ان الاول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وبهيمهم فيقع بين الناس وبين البهائم العجبه وأما التالي فانه يختص يختص بالمؤمنين فقط طيب هذه من درجه الثالث قلنا يعم كل الخلق مؤمنهم كافرهم منافقهم بهيمهم ويعني انسهم وجنهم كيف. بس وش الدليل على ذلك حتى هذا انت ما نص عليه الذي ذكرته لا غير مصنص الفرق الرابع على تركيب القصص العام الحديث لا لتؤدن الحقوق الأول اداء الحقوق واستخلاصها والثاني تهذيب وتنقية والثاني تهذيب وتنقية يعني الأول من باب كما يقال من باب نفي الشيء وتخليته والثاني من باب تحليته وتكميله هذا الفرق كم الرابع طيب المكان الاول أي أحسن أن الأول في أرض الحساب وأما الثاني فإنه بعد اجتياز نار جهنم وهي دار من دار الجزاء فيكون الثاني في دار الجزاء الأول في دار الحساب والثاني في دار الجزاء هذا فرق كم الخامس صحيح. هذا عموم الخلق لكن نقول الأول يكون فيه بل لا حسنات له وأما الثاني فإن كل أهله لهم حسنات لماذا؟ من يكون في الأول؟ البهائم العجماء البهائم العجماء لا حسنة ولا سيئه والكافر كذلك في أصح القولين أنه يقلم القيامة ولا حسنه له لأنه يجاز بحسناته في الدنيا كما في حديث أنس في صحيح مسلمه فهذه ستة فروق ستة وإدمان النظر وإمعان الفكرة يستنبط به الإنسان من دقائق المسائل ما قد لا يجده في كتاب فإن تحقيق هذا المقام وبيان الفرق فيه ما لم يذكره أحد مع أن النصوص ناطقة به وموجب ذلك هو أن الكلام على الإيمان باليوم الآخر صار عند كثير من المنتسبين إلى الشريعة بمنزلة الموعظة والترغيب والترهيب لا بمنزلة العلم الذي يتعلق به الإدراك ويحتاج إلى معرفة مسائله والوقوف عليها فكثر الإجمال فيه وينبغي إمعان النظر فيه ومعرفة مسائله وأحكامه زد على هذا أن غلبه الرد على المخالف بأبواب العقائد حجب أكثر الناس عن إدراك الحقائق السرعية لأبواب الخبر فتجد معرفة بعض الناس بأقوال المخالفين أكثر من معرفته بالاعتقاد الذي يجب عليه في مسائله وثقائقه وأحكامه ومن هنا أغفلت أبواب ينبغي إعمالها في أبواب الاعتقاد كباب الفروق بين مسائله فإن جما غفيرا من مسائل الاعتقاد لا يتبين الا بمعرفه الفرق ليس بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد بل بمعرفه الفرق بين المسائل المستقره الثابته في الاعتقاد الصحيح وينبغي ان يعتني طالب العلم ببناء علمه على طريقه الراسخين من الاوائل الذين كانوا يستوفون النظر في تقرير الحقائق قبل التعرض إلى النقائض فإن النقائض التي تتعلق بالرد ربما ضع معها علم كثير بخلاف من تبين الحقيقة الشرعية كما هي فإنه يحصل له تصور صحيح لأبواب الشرع وهذا متفق في مواضع عدة من أبواب الخبر وأبواب الطلب سؤال ما دليل الحوض من الكتاب قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا اعطيناك كن الكوثر السوره ذكر المصنف رحمه الله تعالى مساله اخرى تتعلق بامر اخر من امور الايمان باليوم الاخر فقال سؤال ما دليل الحوض ما دليل الحوض من الكتاب وسياق السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر يدل على إرادة حوض مخصوص وهو الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة ثم أجاب عنه بقوله قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر عندكم بعد هالسورة؟ مش عندك فيها ها؟ نعم لا معنى لها هذه لأن الدليل أين هو؟ أعطيناك الكوثر بقيه الصوره تصلي ربك وانهار لا, دل... لا تعلق لها فالله اعلم بحقيقه وجود هذه الكلمه ما وجه الدلاله من هذه الايه على اثبات الحوض نعم أحسن لان الحوض يمد من الكوثر فيشقب ماؤه من ميزابين يستمدال الماء من الكوثر فماء الحوض هو من الكوثر ويصب فيه بميزابين والميزاب الآلة المعروفه التي توضع في اعلى البيوت اذا جاء المطر في اسطحها نزل الماء عن طريقها الى السفن فلاجل ما بين الكوثر والحوض من التلازم لتعلق ماء الحوض بماء الكوثر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الايه دليلا عليها وهو مجتمع في ذلك البخاري رحمه الله فان البخاري قال في صحيحه باب الحوض وقول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر والكوثر غير الحوض فان الكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لكن لما كان الحوض منازما له لأن ماءه مستمد من الكوثر أضيف إليه ورعاية التلازم من وجوه الاستدلال عند أئمة التفسير رحمه الله تعالى ومنهم الإمام البخاري في صحيحه صلى الله عليه وسلّم سؤال يا دليله صفاته دليل للسنة جواب هي حادث كثيرا بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرط كل الحق وقال صلى الله عليه وسلم إنه فرط لكم إن شهود الله لا يؤمنوا الله لا أمر إلا وقوله صلى الله عليه وسلم حيثي مصورة شهر المائل أبوض من الوريه وعيحه أبوض من المسر وكزاره أبوض من وشر جميله فلا يمع أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم أديف على له الآفة وقباب المؤمن لجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الخيط غير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحوض من الكتاب اتبعه بسؤال يطلب فيه بيان دليل الحوض من السرنة واستفتح جوابه بقوله رحمه الله تعالى فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر لاستفاضتها وكثرتها وقد أفردها الحافظ بقي بن مخلد بكتاب اسمه أحاديث الحوض ثم ديله جماعة من الأندلسيين رحمهم الله تعالى ذكر فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة فيها اثبات الحوض ومن هنا شهر أن الحوض رويت فيه أحاديث متواترة أي متكاثره عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال القائل لما ذكر الاحاديث المتواترة ممثلا لها قال إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض طيب من قال ما عرفنا هذا وصل نحن نريد اسمه ها. التاودي ابن سودة التاودي ابن سودة المرعي في شرحه على صحيح البخاري ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الأزهال المتناجرة في الأحاديث المتواترة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الأحاديث جملة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا فرطكم على الحوض يعني سابقكم المتقدم بين أيديكم إلى الحوض فالفرض هو السابق المتقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني فرط لكم يعني متقدم لكم واني شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوضي الان ما معنى انظر الى حوضي الان هذا يفيد ان الحوض موجود لكن اين موجود بعض الشراح بعض المتكلمين من الأهل هذه المساله المتغفرين قالوا حوضي موجود الآن في الأرض لكن الناس لا يدركون مكانه هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما خطب الناس فقال لهم الله إليه والله إني لانظر إلى حوضي الآن أي كشف له صلى الله عليه وسلم قرآه كما كشفت له الجنة والنار قرآهما ففيه اثبات وجود الحوض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا اخر في الصحيحين ايضا حوض مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه والكيزان جمع كوز والكوز هو انيه لها عروه تكون واسعه الفم تضع فيها الماء وهي معروفه الى اليوم تيزانه كنجوم السماء وهذا الوصف يشمل امرين احدهما في كثره عددها والاخر في ضيائها وتوهج نورها من شرب منه فلا يضمأ ابدا لان من يشرب منه فمنتهاه الجنه ومن دخل الجنه فانه لا يضرء ابدا ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم اتيت على نهر حافتاه يعني جنابتاه جانبه من هنا وجانبه من هنا قباب اللؤلؤ المجوف والقباب جمع قبه فعليه قباب من اللؤلؤ بمنزله الخيام لكنها من لؤلؤ مجوف والمجوف هو ما له خلاء في جوفه فهو ذو خلاء في جوفه فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر ودلاله هذا الحديث على المعنى المتقدم من دلاله التلازم لان الكوثر هو الماء الذي يفيض الى الحوض بالمزابين المذكورين في الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه وغير ذلك من الاحاديث فيه كثيره وكثره هذه الاحاديث ينبغي لها ينبغي أن ينبري لها من يعتني بها رواية ودراية وقد كفينا كثيرا من الروايه وأما الدراية فإن استنباط ما ورد في الأحاديث النبوية في أوصاف الحوض وأحكامه قليل فمسائله متفرقه والذي يتتبع هذه الأحاديث فيجمعها يقف على كثير. من الأوصاف الشرعية والأحكام المتعلقة بالحوض ينبغي أن يعتني طالب العلم بذلك ليمرن نفسه في كيفية استنباط المسائل. فمثلا من الأوصاف التي جاءت في الحوض في الحديث المذكور عندكم ماؤه أبيض من اللبن. فإذا أراد الإنسان أن يجمع أوصاف ماء الحوض فسيقف على احاديث عده تاره تتعلق بلونه وتاره تتعلق ببرودته فيجمعها في صعيد واحد ثم يجمع ما يتعلق بريحه وغير ذلك من اوصافه ثم يستخرج فوائده ومن لطاف الفوائد من هذا الحديث ما ذكره ابن غير في كتاب الافصاح ان قوله صلى الله عليه وسلم ماؤه ابيض من اللبن فيه اثبات اللون للماء وان من يقول من الطبائعين الماء لا لون له انه قول مخالف للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان وصفه بشده البياض حتى يكون اشد من اللبن قال ان الماء له لون يتميز به ومن كان دقيق الملاحظه عرف الفرق بين أنوان مياه الدنيا وهذا آخر البيان على هذه الجملة المتكاب وبالله التوفيق